Book 2 40 e 7 47 47 përgatitjet për udhëtim El i'dad lis safar El i'dad lis safar T duhet باش غاتي فاليجون تن ينبغي ان نعبي شنطتنا يجب ان نعبي شنطتنا زدوه ت حرش اسج ينبغي الا تنسى شيئا يجب ان لا تنسى شيئا ت دوه ني فاليج e mave duhtaj ila shantat kebiira duhtaj ila shanta kebiira mos haro pasaportin la tensa jawaz as safar la tensa jawaz as safar mos haro biletin e fluturimit <tënse> La të nësa tëfkirat të tajeran. La të nësa të thkerat të tajeran. Mos haro qëshet e udhëtimit. La të nësa e shikët i siahia. La të nësa e shikët e siahia. Mer kremin kundra djelit me fete. خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس مار سوزيت ا ديليت مي فيته خذ معك النظاره الشمسيه خذ معك النظاره الشمسيه مار كابيلن مي فيته خذ معك القبعة الشمسية خذ معك القبعة الشمسية ا دوتامرش ني هارت روجي م فيتي هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق A dotar-me um guide me vete? هل تريد ان تاخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد ان تاخذ معك مرشد سياحي؟ A dotar-me um chador me vete? هل تريد ان تاخذ معك, معك مظله مطر؟ هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ ماس، هارو، بنطالونات، قمصات، جورابيت. تذكر البنطلونات، البنطالات والقمصان والجوارب. تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. ماس هارو كرافات، ريبات، جاكيتات. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق، الأحزمة والسترات. موس هارو، بيجامات، قمصان الناتس وبلوزات. تذكر البيجامات وقمصان النوم. والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات ت دوهن كابوتش صنداله و قزمه انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم T duhen shami, hundësh, sapun dhe 1 gërshër fënjsh. Tahtaj ila manadil waraqiyah wa sabun wa miqas adafir. Tahtaj ila manadil waraqiyah wa sabun wa miqas adafir. T duhet 1 kërher 1 فرشه ذمبش و 1 پاست ذمبش تحتاجو الى منشط وفرشات اسنان ومعجون اسنان تحتاج الى مشط وفرشات اسنان ومعجون اسنان